هو الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود عمر سكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضله وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِن آتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إن كنتم صادقين ببلْإياه تَدععون فَكشِفُ مَا تدععونَ إلَيهِ إن شَ أَتَ سَوونَماَا تُشفُون وَلَقد أَررسَل الن إلَ أُمَ مِ قَبِلِكَ فَخَذنهُ بِالبَأْسَ إضَّ إ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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذل به الذين خافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.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 كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم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 قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن إِلَّا إلا لله يقص الحق وهو خير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 نهارث ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده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 قُلْ مَن يَنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنjَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا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 اَذْكُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَلَسْتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعذل كل عذل لا يؤفذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا م شَراب مِن حَممِ عَذاابُ أَلمُ بِمَا كانَوا يَكفُون قْ الأنَدَعوا مِن دونُ اللهَّهِ مَا لا ي فَعنَا وَلَا يَظُرّونَا وَنُرَدُّ على عَقَابِنَا بعدَ إذه داَانَ اللهَّ كََّذ السَّهْوَت الشَّيطين الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتناء قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه